Bismillahirrahmanirrahim. Ida sataun shakat, wa aznat li Rabbha wa hukat. Waida al-ardu muddat, wa alqat ma fiha wa takhlat, wa aznat li إنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أُوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابين يسير ويقلب إلى أهله مسرورا وأما من أُوتي كتابه وراء ظهره